الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق وامام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرحنا لمختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ونتناول إن شاء الله الكلام عن شروط صحة الصلاة. الشرط عند علماء اللغة يعني العلامة، ويعرفه الإمام القرافي وهو من كبار أئمة المذهب بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. ويحترج بالأول من المانع ويحترج بالثاني من السبب والمانع أيضا ويحترج بالثالث من مقارنته لوجود السبب والشروط في الفقه الإسلامي لها دورها ومكانتها في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات ونحوها وغالبا يقسم علماء المذهب الشروط في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة ونحوها إلى ثلاثة أقسام يقولون شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوب وصحة النعم فالمراض بشرط الوجوب عندهم ما يتوقف عليه الوجوب يعني بتعبير أدق يقول على من تجب الصلاة شرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة يعني ممن تصح الصلاة أو متى تصح الصلاة والمصنف بعد أن انتهى عن الكلام عن المواقيت والأذان وسبق له عقد باب كامل للطهارة وهي شرط من شروط صحة الصلاة لم يتطرق إليه هنا إلا في كلمتين أو ثلاث تناول فيهما أو تناول بعدهما أحكام الرعاف نزول الدم من الأنف وبعض أحكام القي وشروط الوجوب التي يذكرها علماء مذهب شرطان البلوغ وعدم الإكراه عند بعض العلماء يعني لا تجب الصلاة إلا على الإنسان البالغ والإنسان الغير بكره على تركها أما شروط الصحة فقط فهي خمسة شروط طهارة الحدث وطهارة الخبث وهذين الشرطين تناول المصنف الكلام عليهما باستيفاء في باب الطهارة كذلك شرط استقبال القبلة وشرط ستر العورة وشرط الإسلام شروط الوجوب والصحة نعم هي بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون الإنسان قد وصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ رسالة الإسلام والعقل فلا تصح الصلاة من مجنون لا تجب عليه ولا تصح لأن هنا معنى شروط الوجوب والصحة معنى أن الإنسان لا يخاطب بهذه العبادة إلا بوجود هذا الشرط لو فعل هذه العبادة وهذا الشرط ليس فيه لا تصح منه فالعق المجنون لا يخاطب بالصلاة إن صلى لا تصحي الصلاة كذلك دخول الوقت شرط من, من شروط الوجوب والصحة معا يعني لا, لا تجب الصلاة إلا بدخول وقتها إلا في الحالات الخاصة حالات الجمع والقصح وإن صلى الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فلا تصحي من الصلاة كذلك يشترط وجود الطهور وجود الطهور الماء اللي هو يستعمله الانسان في الصلاة في الوضوء أو التيمم التراب اللي سيستعمله في التيمم عدم النوم والغفله هذا شرط أيضا هذه شروط عامه يشترك فيها الرجال والنساء يزاد شرط خاص بالنساء وهو شرط انقطاع الحيض والنفاس بمعنى أن الحائض والنفاس لا تجب عليهم الصلاة وإن صلت لا تصح منهما الصلاة والعلماء لهم تقسيم لعملية الشروط بعض العلماء يعدون الشروط مجملة لا يفرقون بين وجوب الصحة أو وجوب الصحة معنا وهذا صنع صنيع ابن الحاجب وابن الجزي والإمام القرافي وغيرهم بعض العلماء الذين تعرضوا للتقسيم كبعض شراح خليل يقسمون إلى وجوب وصحة ووجوب وصحة معنا على نحو ما أشر الذي يعنينا في هذا المقام هو التقسيم الذي صار عليه الإمام خليل رحمه الله وهو انه ذكر الطهارة في باب المستقل وذكر هنا شرط ستر العورة وشرط استقبال القبل عن شرط الطهارة قال المصنف شرط, لصحة شرط لصلاة طهارة حدث وخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث فيشترط لصحة الصلاة مطلقا سواء كانت فرد أو نفل أو جنازة أو سجود التلاوة أو أي شيء يطلق عليه صلاة يشترط له أن يكون الإنسان طاهرا تهارى من الحدث والخبث من من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر ومن الخبث بأن لا يكون على ثوبه أو على بدنه أو في مكان صلاته نجاسا وقد سبق لنا ذكر تعريف الحدث وتعريف الخبث والتفرق بينهما وبيان أقسامهما شرط الطهارة أبنائنا الطلاب شرط ابتداء ودوام بمعنى أنه لا يشرع في الصلاة إلا إذا كان على طهارة ويستمر في الصلاة وهو بدون طهارة وهذا معنى ابتدائية الشرط ودوام إن الإنسان يدخل في الصلاة وهو مستوف لشروطها فلو حدث أثناء الصلاة أنزال هذا الشرط أو زالت تلك الصفة التي تبيح له الصلاة أو التي بموجبها يستطيع المرأة أن يصلي صلاة صحيحة من الوجهة الشرعية فحينئذ بسقوط الشرط تسقط الصلاة ويلزمه حينئذ القطر والأحكام الأخرى مترتبة على القطر كالاستخلاف إذا كان إمام ونحو ذلك يبقى هو شرط ابتداء وشرط دوام حتى قالوا أنه شرط ابتداء وشرط دوام حتى ان ذكر وقدر او لم يذكر ولم يقدر خلافا لمن قال انه شرط مقيد بالذكر والقدرة بعشية النسيان غير مؤثر شرط الطهارة مقيد بالذكر والقدرة هذا شرط بالتحديد مقيد بالذكر والقدرة بمعنى ان سقوط هذا الشرط في الصلاة يبطل تذكر هذا الشرط في الصلاة ايضا يبطل بناءنا على القلب وجوب اذلك النجاسة ولذلك قالوا إن الإنسان إذا زالت طهارته في الصلاة بطلت صلاته إن تذكر أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة وتيقن من ذلك بعيدا عن نظرية اليقين والشك والمستنكح الشك والمستنكح اليقين ونحو ذلك أنت يقن ذلك بطلت أيضا صلاة وهذا قالوا ذكر الحدث يبطل الصلاة فمن قال بأن إزالة النجاسة واجبة قال إن سقوط النجاسة في الصلاة على المرء يبطل الصلاة على القول السنية ليس هذا بشرط صحة بل هو شرط كمال وقد سبق لنا الإشارة إلى ذلك بشيء يسير في باب التهرة المصنف هنا رحمه الله تناول إشكالية الرعاف والرعاف هو خروج الدم من الأنف وتناول أيضا إشكالية القيء والقيء معروف الرعاف والقيء يعداني من الخبث المنافي لسحة الصلاة أو لسحة الطهارة ولهم في المذهب أحكام تخصهم والمصنف لم يتعرض لذكر ذلك في باب الطهارة هنا عقد المصنف هذا الكلام باستفادة عن مسألة الرعاف قبل الصلاة وبعدها وعن القيء إذا حدث أثناء الصلاة لكن قبل أن نشرح في ذلك نلفت نظر أبناءنا الطلاب إلى أن أكثر أحكام هذه المسائل هي صور وتقسيمات عقلية حاصلة من ضرب بعض الصور في بعضها النصوص فيها قليلة إلا ما ورد مرواه الإمام مالك في الموطأ على نحو ما سنذكره يعني النصوص في التفصيل قليلة لكن النصوص الواردة في الرعاف نفسه وما يتعلق به من مسألة قطع أو عدم قطعه النصوص الإمام الملك أورد في ذلك أحاديث كثيرة في بعضها مرفع النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها عن الصحابة رضوان الله عليهم والرعاف مأخوذ من الرعاف معنى السبق العرب تقول فرس راعف إذا كان متقدم للخيل ويقال أعف فلان الخيل إذا تقدمه ويقال الرعاف يرعف بفتح العين في الماضي ورم المستقبل، المستقبل والدم الذي يسبق أن الأنف يسمى الرعاف، أو يقولون أن الرعاف عارض يطرأ للمرء ينزل فيه الدم من الأنف بصور سائلة أو قاطرة أو راشحة ويكون هذا الرعاف غالبا بسبب حر أو بسبب مرض أو بسبب غضب أو نحو ذلك والمصنف رحمه الله له في تقسيم الرعاف كلام ينظر لحدوثه قبل الصلاة وينظر لحدوثه بعد الصلاة وقبل أن نشير إلى ذلك نقول أو نورد كلام المصم قال رحمه الله فصل شرطة لصلاة فهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه لها له أتمه إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده وإن لم يظن ورشح فتله بأنام ليسراه فإن زاد عن درهم قطع وندب البناء انتهى كلام المصنف قسم مصنف الرعاف الى قسمين. القسم الاول رعاف يحدث قبل الدخول في الصلاة والقسم الثاني رعاف يحدث اثناء الصلاة القسم الاول لو ان الانسان الذي اراد الصلاة رعفه قبل ان يدخل فيها ودام على هذا الامر اي استمر المرء اذا رجع أن ينقطع الدم قبل خروج وقت الصلاة أو شك في ذلك يعني شك أن الدم سينقطع أو لن ينقطع حينئذ يلزمه أن يؤخر الصلاة لآخر الوقت الاختياري ويصلي على حالته بحيث يوقع الصلاة كلها أو يوقع ركعة منها في الوقت ويحرم عليه حينئذ تقديم الصلاة عن آخر الوقت الاختياري لعدم صحتها بالنجاسة مع ظن أو احتمال قطاعها في آخرين يعني الإنسان لو طرأت عليه لو طرأ عليه دم الرعاف قبل الدخول في الصلاة وليكن الظهر على الساعة الواحدة يمتد وقت الظهر حتى الساعة الثالثة أو الثالثة والربع. الإنسان هنا يؤخر الصلاة وجوبا لآخر الوقت الاختياري بحيث أنه يصل في نهاية الوقت فيصلي حتى لو أدرك ركعة من الصلاة إنما عليه يلزمه أن يبتدئ الصلاة وهو على نجاسه مع ظنه الغالب أو شكه إن المسألة ستزول قبل انقضاء الوقت فلو ظن أو شك استغراق الرعاف الوقت كله، فهذا يصلي في أول الوقت ولا تجب عليه الإعادة ولا تندب حتى ولا انقطع الدم في الوقت يعني هنا يفرق ما بين حالتين حالت إنه يظن او يشك ان الرعاف سينقضي يبقى هنا علي ان يؤخر الصلاة حالد ان يظن او يشك ان الرعاف سيستغرق الوقت كله وهذه ابنان الطلاب تكون احيانا مردها الى الخبرة الانسان اللي اعتاد الرعاف او يقع منه الرعاف يعلم ان هذا الرعاف يستغرق نصف ساعة او ساعة او اكثر او اقل لو ظن ان الرعاف سيستغرق الوقت كله لا هذا يصلي في اول الوقت ولا يلزم اعادة بعد حتى ولو بعد ما صلى انقطع دل. لأنه دخل في الصلاة بوجه جائز القسم الثاني حدوث الرعاف في الصلاة احنا هنا ذكرنا ان الطهارة شرط ابتداء وشرط التمرار او شرط دواه هنا الانسان دخل في الصلاة سليم لا شيء فيه فرك على الاولى او الثانية او في اي وقت من جلوس او قيام او نحو ذلك حدث له الرعاف هنا يقسمه الشراح بناء على كلام المصنف رحمه الله إلى قسمين أو إلى حالتين الحالة الأولى أن يظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري الحالة التانية أن يظن أو يشك انقطاع الرعاف في آخر الوقت الاختياري في الحالة الأولى ويظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري يجب عليه متابعة الصلاة فرضا أو عيدا على الحالة التي هو بها قالوا لماذا وهذا ذليل من المعقول قالوا لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده يعني هنا يحافظ الإنسان على الصلاة في أول وقت حتى ولو كان على نجاسة وهذا عوث لا دخل للمرء فيه أولى من أنه يحافظ على الطهارة بعد انقضاء الوقت لأن الصلاة على مواقيتها أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى محل الإتمام إذا لم يخشى الإنسان تلويث المسجد يعني يتم الصلاة وهو على الحالة التي عليها بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تلويث فرش المسجد أو بلاطه بالدم حتى ولو بقطر فإن خشي تلويث المسجد يلزم المصلي حين إذن قطع الصلاة والخروج من المسجد صيانة له من التلويث ويبتدئ الصلاة خارج المسجد يبقى هنا العلة في الخروج ليس وقوع الراعف في الصلاة ولكن العلة في الخروج هو المحافظة على مظافة المسجد من التلطيخ ومن التنجيس ولذلك هو يخرج ليصلي في خارج المسجد يصلي في خارج المسجد أما إذا ظن الراعف أن الركوع والسجود يضر في جسمه أو يلطق ثوبه حيث يفسده الغسل وجب عليه الإيماء للركوع وهو قائم والإيماء للسجود وهو جالس وإن شك في رقوع الضرر يندب له الإيماء يعني الرعاف أحيانا يؤثر على الإنسان حين السجود أو حين الركوع لو سجد أو ركع سيلطخ الدم النازل من الأنف سيلطخ ثيابه أو بدنه أو مكانه إذا ظن الإنسان ذلك لزمه في هذه الحالة الإيماء يؤمن للركوع بكيفية معينة ويؤمن للسجود بكيفية معينة لكن لو شك في وقوع الضرر يعني يقع أو لا يقع يبقى هنا يندب له الإيماء ولا يجب عليه الإيماء والإيماء هنا عذره ماذا؟ عذر الإيماء هنا تلويث ثوب المرء أو بدنه أو مكانه الحالة الثانية من القسم الثاني وهو حدوث الرعاف أسنان الصلاة أن يظن الإنسان أو يشك انقطاع الرعاف في الوقت الاختياري أو في الوقت المختار هذا له ثلاث حالات تختلف باختلاف شكل الدم أو صفة نزول الدم نحن سبق وكنا في تعريف الرعاف أن الدم إما أن ينزل على صفة السيولة أو على صفة القطر أو التقطير أو على صفة الرش. فإذا نزل الدم على سبيل الرش في هذه الحالة يقوم الإنسان بفتل الدم بأصابع اليد. يعني يتم الصلاة على هذه الحالة ويفتل الدم بأصابع اليد، سواء كان ذلك بالأصبع المجرد أو كان ذلك بإصبع عليه منديل أو ورقة أو نحوها. ويتابع الصلاة. صفة الفتل كما يقولون في المذهب يدخل الأمولة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصال بأنم الابهام. وقيل يضعها على أنفه بدون إدخال ثم يفتلها بالإفهام. وهنا الإنسان إذا قام بفتل الدم واستمر في الصلاة أو قطع الصلاة له حالات حوالي أربع حالات إن انتهى الحال وانقطع الدم بالفتل يتابع المرء صلاته الفتل هنا المقصود بالفرق باليد فرق الدم باليد لأن الدم على صورة رشح ليس سائلا ولا قاطرا يعني مجرد رشح في جنبات الأنف في هذه الحالة لو انتهى الحال وانقطع الدم المرء عليه أن يتبه صلاة حتى ولو زاد الدم الذي في الأنابل على قدر الدرهم وهنا مسألة مقدار النجاس المعفو عنها وعدم معفو عنها سبق الإشارة لها في باب الطهرة وتعديدا في باب النجاسات المعفو عنها وقلنا أن فيها المسألة محددة بمقدار الدرهم إن انقطع الدم بالفتح وكان اللي فتله باليد دون الدرهم صلاة صحيح لأنه دخل في عداد النجاسات المعفو عاما وانقطع لو زاد الدم اللي في أنمل اليد اليسرى أو الوسطى على الدرهم قطع الصلاة وجوبا أن اتسع الوقت لغسل الدم وإدراك ركعة حتى ولو ركعة في الوقت إن لم يتسع الوقت يستمر الإنسان في الصلاة حتى ولو زاد الدم على الدرهم إن خف تلويس المسجد ولو بأقل من الدرهم يلزمه قطع الصلاة صيانة للمسجد عن النجاسة ولو ضاق الوقت يعني هي مرد المسألة كلها ابناءنا الطلاب الى مسألة ضيق الوقت وساعة الوقت قلة الدم وقسرت الدم تلويس المسجد وعدم تلويس المسجد هذا كله في حالة الرعاف الراشح اما في حالة الرعاف السائل او القاطر اللي هو لا يتأتى معه الفتر لا يتأتى معه الفتر بالاصابع ففي هذه الحالة المرء بالخيار بين قطع الصلاة أو البناء على مصلى إن اتسع الوقت أما إن ضاق الوقت فيتعين البناء وجوبا يعني إما يقطع الصلاة إما يبني على مصلى الإنسان هنا بقى في هذه الحالة في حالة الرعاف السائل أو القاتل أيلزم أن يخرج أو يخير بين أن يخرج للغسل والعودة للبناء على مفعل أو الغسل وقطع الصلاة نهائي كما ذكر المصنف يشير إلى مسألة الخروج ويتكلم فيها عن الشروط وعن صفة الخروج فيقول رحمه الله فيخرج ممسكا فيخرج ممسكا فيه ليغسله إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا, نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة واستقلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلة ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه كإن لطخه أو خشية لوث مسجد وإلا فله القطع صفة الخروج للدم لغسل الدم والشروط متعلقة بذلك لو الإنسان أراد الخروج لغسل الدم اللي هو الدم السائل أو الدم القاطر ثم يعود للبناء على صلاته يراعي في خروجه أن يخرج بهذه الصفة يخرج وهو ممسك الأنف من المارن يعني من أعلى الأنف لألا يبقى فيه الدم إن أمسكه من أسفل ويستمر على ذلك إلى أن يصل إلى مكان الماء فيغسل الدم ثم يعود للصلاة ويبني على ما تقدم من الصلاة يعني يخرج بعد ركع يرجع يكمل الثانية وبعد الثانية يكمل الثالث وهكذا مع مراعاة الشروط التالية وإحنا سبق وقلنا أن الملكية يدقيق جدا في أحكام الرعاف أكثر من غيرهم الشرط الأول أن لا يجاوز أقرب مكان يمكن الغسل فيه إلى مكان أبعد منه فإن لم يمكن لم تضر المجاوزة ويشترط في الأقرب من غيره أن يكون قريبا في نفسه كما أشار له المصنف بقوله قاربا لا, أم لا إن بعد في نفسه أو قربه ولكن جاوزه مع الإمكان إلى مكان أبعد منه فلا يبني في يعني يكون المكان قريب في نفسه بحيث أن يكون مبينه وبينه مثلا خطوات أو أمتار الشرط الثاني عدم استدبار القبلة بلا عذر فإن استدبرها لغير عذر تبطل الصلاة أما إن استدبرها لعذر اضطر لذلك فلا بطل يعني الإنسان يخرج بظهره ولا يتحول أو ولا يتغير عن القبلة الشرط الثالث أن لا يطأ الإنسان في طريقه على نجس من نجاسة عامدا مختارا. لكن لو وطأوا بسفة الخطأ فلا حرج ولا بأس عليه لعموم حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان الشرط الرابع أن لا يتكلم ما أحد بكلام أجنبي في حال الخروج لأنه ما زال في صلاة فإن تكلم عملا أو سهوا لقليل أو كثير بطلت الصلاة ولا يصح البناء هنا انقطع الصلاة نتيجة الكلام مش نتيجة الخروج الشرط الخامس أن يكون الراعي يصلي في جماعة إمام أو مأموم فهذا الحكم لا يتعلق بالفذ بمعنى أن مسألة خروج الراعي لغسل دم الرعاف تقع للمأموم وتقع للإمام أما الفذ فهو حر نفسه أو أمير نفسه كما يقولون فلا يخرج أو إن خرج لا, يت... لا تنقطع الصلاة لكن الإمام يخرج ويستخلف والمأموم يخرج ويعود لأن هناك خلاف في صحة بناء الفذ على صلاته بعض العلماء في المذهب يجيز ذلك والبعض الآخر يمنعه يعني هل إذا عرض للفذ عارض مثل الرعاف ونحوه يخرج للبناء أو لا يخرج للبناء في خلاف في المذهب في ذلك المصنف ومن تابعه ومن وافقه اختار أن الفذ لا يتعلق به ولذلك الإنسان إذا كان مأموم في الصلاة وترى له الرعف يخرج ملتزما بتلك الشروط ويعود للبناء ولا يكلف بشيء إلا ما يتعلق بنفسه لكن لو كان إمام يندب له الاستخلاف يعني استخلاف شخص يتم به الصلاة وسيأتي الكلام تفصيلا عن أحكام الاستخلاف وشروطه وصفته ونحوه ذلك كل ذلك في غير صلاة الجمعة أما في الجمعة فإن الإمام إن لم يستخلف يجب على المأمومين تقديم من يصلي بهم وبعد الغسط ولعودة من مكان الغسط يدرك الصلاة ويتمها مأموم. الجمعة لها خاصية معينة عن غيرها من الصلاوات لابد فيها من إن الإمام يتقدم ليصلي بالناس سواء الإمام استخلف أو المأمومون هم الذين قدموا شخصا يتم بهم الصلاة مسألة الدليل على أحكام الراف المذهب كما قلنا استدل عليها بجملة من الأحاديث. بعضها مرفوع للنبي عليه صلواته والسلام والبعض الآخر رواه الإمام مالك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وسنورد هذه الأحاديث كلها. الحديث الأول الحديث المرفوع عن سيد عائشة رضي الله عنها ورضاه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم الحديث دلال توضحه على البناء في حالة القئ حالة الرعاف حالة القلس حالة المذي ويتودأ ويبني على الصلاة بشرط عدم الكلام يباري ذكروا شرط الكلام الحديث الثاني رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أصحاب السلسلة الزهبية كما نعلم أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنا ولم يتكل الثالث رواه مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضهما كان يرعوف فيخرج فيغسل الدم عنهم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى الرابع روى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفيه ثم يصلي ولا يتوضأ الخامس رواه مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفي الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ جملة الاحاديث المتقدمة تدل على الات اولا جواز فتل دم الرعاف مرارا اثنين جواز الخروج لغسل الرعاف ولا للبناء على الصلاة مرة اخرى تلاتة جواز البناء في مسألة القيء. كل هذا ينضم اليه دليل عام في الصلاة على جواز صلاة الانسان الجريح كما في واقع استشهاد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاء على يد اللعين أبي لئلوء المجوسي وهي مقاع مشهورة ومعروفة روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر ابن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرفه يثعو دماء هذه هي الأذلة أبناءنا الطلاب التي أخذ منها العلماء كل ما يتعلق بالرعاف وقلنا إن الإنسان يخرج ليغسل دم الرعاف ويعود ليبني على ما صلى يترتب على البناء حينئذ بعض الأحكام أولا لو الإنسان بنى في صلاته إماما كان أو مأموما أو فذا عند الذين أجازوا ذلك الفذ لا يعتد له بشيء فعله قبل الرعاف إلا إذا كان أتم ركعة بسجدتيها وذلك بأنه يذهب للغسط بعد أن يجلس للتشاهد أو بعد أن يقوم بالفعل في غير محل التشاهد يعني لو إن الإنسان دخل في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع أو بعد الركوع وقبل أن يتم السجود وقع له الرعاف هذه الحالة لا يبني بل يقطع الصلاة لكن أتم ركع بسجدتيها يتعلق به هذا الحكم فلو غسل دمه ورجع جالسا يرجع جالسا إن كان حصله في قلس التشهر ويرجع قائما إن كان حصله في قياة وعليه يشرح في القراءة ولو كان قراء أولا الفاتحة أو السورة اتنين لو حصل الرعاة في الركوع والسجود أو بعدهم وقبل أن يستقل جالسا للتشهد أو قائما للقراءة ألغى ما فعله من تلك الركعة ويبني على الإحرام إن كان في أول ركعة وعلى ما قبلها إن كان في غيرها ويبتدئ قراءة من جديد ثلاثة لو الإنسان خرج وغسل الدم وأراد إتمام الصلاة فلا يقبل حال من أن يكون ذلك في صلاة الجمعة أو في غير الجمعة في الجمعة له حق سنذكره بعد قليل في غير الجمعة له حالتان الحال الأولى أن يغلب على ظنه أن الإمام قد فرغ من صلاته أو علم بذلك فحينئذ عليه أن يتم صلاته في مكانه إن أمكنه إتنام الصلاة فيه وذلك بل يكون الموضع طاهرا مهيئا للصلاة فيه أما إذا لم يتمكن من إتنام الصلاة في الموضع الذي يغسر فيه الدم بسبب النجاسة أو الضيق أو أي سبب آخر فيذهب إلى أقرب المواضع إليه مما يصلح للصلاة فيطم صلاته. هذا إذا علم أن الإمام فرغ من الصلاة أو غلب على ظنه ذلك يعني لا يلزم حين أذن أن يذهب إلى المكان الذي كان واقف فيه لأن هذا المكان غالبا قد يكون قد فجوة وسدت أو فرجه في الصف فسدى أحد المتأخرين في الصف الذي يلي هنا عليه أن يتم الصلاة في أقرب مكان يستطيع إتمام الصلاة فيه أو في المكان اللي غسل فيه إن كان مهيأ للصلاة. الحالة الثانية أن يغلب على ظني أنه يدرك شيئا من الصلاة حتى التشهير أو يشك في ذلك. يعني الأولى غلب على ظنه أن الإمام انتهى من الصلاة أو أخبرها واحد إن الصلاة انتهت. حالة الثانية غلب على ظنه أنه يدرك شيء من الصلاة حتى أنه يدرك التشهير. حينئذ يلزمه الرجوع للصلاة فإن لم يرجع بطلة صلاة ومعنى الرجوع للصلاة إنه يرجع للصفوف المقامة للصلاة أقرب صف يتمكن منه هذا في غير الجمعة في الجمعة إذا خرج الإنسان لغسل الرعاف يرجع مطلقا إلى أول مكان من الجامع سواء ظن بقاء الإمام وأنه يدرك من الصلاة أو ظن فراغ الإمام أو علم بذلك فإن لم يرجع إلى الجامع بطلة الصلاة لماذا؟ لأن الجامع شرط عند المالكية صلاة الجمعة بل إنهم يشددون في الشروط المتعلقة بالجامع وسنبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل في موضعه من صلاة الجمعة المصنف رحمه الله أشار إلى هذه المسألة والمسألة التي قبلها بقوله وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكانه وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقائه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلت أربعا من الأحكام أيضا إن تبين خطأ ظنه صحة الصلاة وإلا يتم في نفس في المكان الممكن ولا في الأقرب إليه بطلت الصلاة ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لماذا؟ قالوا لأنه بمجاوجة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها ويرجع وجوبا إن ظن بقاءه أي بقاء الإمام أو شك فيه وأولى إن علم خمسة إذا لم يتم الراعف ركع في الجمعة قبل رعافه فخرج لغسل الدم وظن عدم إدراك الركعة الثانية أو ظن إدراكها فتخلف هذا الظن عليه أن يبتدئ ظهرا بإحرام جديد ولا يبني على إحرامه الأول ويصلي في أي مكان شاء لانقطاع الحكم حينئذ انقطاع حكم الجمعة أو تعلق بحكم الجمعة ستة لو أن المأموم رعب بعد سلام الإمام يلزمه أن يسلم ويخرج من الصلاة لأنه لأن سلام حامل النجاسة أخفه من خروجه لغسل الدم يعني يسلم وهو حامل النجاسة أهوى من أنه يخرج لغسل الدم أما إن قبل سلام الإمام وبعد فراغه من التشهد فلا يسلم بل يخرج لغسله ما لم يسلم قبل ما لم يسلم إمام يعني فيسلم وينصرف كل ما تقدم ذكره خاص بالرعاف من حيث القطع والبناء ونحمجه لا يصلح ذلك لغير الرعاف فلا بناء لسبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاس على المصلي أو تذكرها أو غير ذلك من المبطلات بل عليه أن يستأني في الصلاة لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ورود النص وهو تقدم في الرعاف يعني لو إنسان حدث له حدث في الصلاة تذكر أنه على جنابه تذكر أنه على حدث أصغر لا يأخذ هذه الرخصة ويقول أخرج فأتطهر وأعود أبني على ما فعلت لا الرخصة اقتصرت على مسألة الرعاف ايضا من الاحكام المتعلقة بذلك ان لا يتكرر الخروج الرعاف يعني الانسان لو اصابه الرعاف مثلا في الركعة أو الثانية فخرج فغسل ورجع وشرع يكمل الركعة الثالثة فجاء رعاف اخر لا يخرج لان الحكم هنا لا يقبل التكرار فحكم القطع لمرة واحدة كذلك من الاحكام ايضا لو إن الإنسان ظن قوع الرعاف مجرد أنه ظن إن في رعاف خرج ليغسل هذا الدم ثم تبين له أنه لا رعاف ولا شيء هنا لا يبني على صلاته بل تبطل صلاةه وعليه حينئذ أن يستأنفها من جديد لماذا؟ لأنه ظن تبين خطأه ولا عبرة بالظن البين خطأه كما يقول علماء الشريعة ثم تكلم المصنف بعض الشيء عن أحكام القيء، فقال رحمه الله: ومن ذرع قيء لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعي أدرك الوسطين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف لحاضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولأ لم تكن ثانيته المسألة هنا المصنف تكلم فيها عن القيء وتكلم فيها عن مسألة البناء اجتماع البناء والقضاء مسألة القيء يشير المصنف رحمه الله إلى أن الإنسان إذا غلبه القيء في الصلاة لم تبطل صلاته بل يتنادى فيها ان خرج لغسله بطلت الصلاة لأن هنا القيء لا يتعلق به الحكم السابق هذا إذا كان القيء يسير ووقع من المرء غلبا وكان طاهرا ولم يرد شيئا إلى جوفه بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه منهم يعني القيود المذكورة دي هي التي تبيح للإنسان يعني هي التي تبيح للإنسان عدم بطلان صلاة أو تجعل صلاة الإنسان لا تبطل فإن كان قيئا نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور أو قارب أو صاف العذرة على ما اختاره اللخمي وبرجد أو كان عن عمد تبطل الصلاة ويلحق بها أيضا القلس والقلس هو شيء يشبه القئ يصل فيه الطعام إلى أقصى ثم يعود لا ينفصل يعني. مسألة اجتماع القضاء والأداء على الراعف في الصلاة الربعية ونحوها هذه المسألة لو أن الإنسان الراعف أو الناعس أو الغافل أو المزحوم كل هؤلاء أصناف يرد عليهم أو يطرأ عليهم اجتماع البناء والقضاء لو اجتمع عليهم بناء وقضاء ماذا يصنعون البناء المقصود به ما فاته بعد دخوله مع الإمام. البناء يقصد به هنا ما فاته من صلاته بعد دخوله مع الإمام أما القضاء هو ما يأتي به المسبوق عوضا ما فاته قبل دخوله مع الإمام. لو اجتمع ذلك مثلا في صلاة ربعية كالعشاء فينظر لهذه الصور المتعلقة به إن كان قد أدرك منها مع الإمام الوسطين يعني الركعة الثانية والثالث وفاتته الأولى قبل دخوله معه وراعف في الرابعة فخرى من غسل الدم ففاتته ففي هذه الحالة يقدم البناء على القضاء صفة ذلك أن يأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها في هذه الحالة آخر ركعة لامامه وإن لم تكن هي الثانية بالنسبة له اللي هو المسبوق ثم يأتي بعد ذلك بركعة بأم القرآن والسورة جهرًا لأن حينئذ أول إمامه وهذه الصلاة تلقب حينئذ بصلاة أم الجناحين لماذا قالوا لأن القراء بأم القرآن والسورة وقعت في طرفيها يعني وقع في الأول الفتح والسورة وقع في النهاية الفاتحة وصورة تسمى صلاة أم الجناحين هذه من الألغاز أبنائنا الطلاب التي ممكن أن يستعملها الطلاب في منتذياته العلمية والفقية يقول ما هي الصلاة التي تسمى ذات الجناحين أو أم الجناحين هذه الصورة من الألغاز اثنين أن يدرك مع الإمام إحدى الركعتين يدرك مع الإمام إحدى الركعتين هذه فيها صورتان. صورة أولى أن تفوته الركعة الأولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة بالرعاف واضحة الصورة يدرك الركعة تفوت الأولى والثانية يلحق مع الإمام التالتة يخرج للرعاف فتفوته الرابعة ماذا يصنع يأتي بها بالفاتحة فقط ويجلس لأنها ثانية وآخرة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وصورة جهرا ولا يجلس لماذا؟ لأنها الثالثة له ثم يأتي بركعة كذلك وتسمى حينئذ الصلاة بالصلاة المقلوبة ما هي الصلاة المقلوبة؟ هي الصلاة التي على هذه الكيفية سميت مقلوبة لماذا أبنائنا الطلاب؟ قالوا لأن السورتين متأخرتان عكس الأصل يعني هو يعتبر قرأ في الأوليين بالفاتحة فقط وقرأ في الأخرين بالفاتحة والسورة السورة الثانية أن تفوته الرقع الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة يعني يدرك الأولى والثالثة والرابعة وتفوته تفوته الاولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة حينئذ يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لماذا؟ لأنها الثانية حتى وإن كانت هي الثالثة بالنسبة للإمام ثم يأتي بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة الإمام ثم يأتي بركعة بأم القرآن والسورة ويجلس وصلاته كلها في هذه الحالة تسمى صلاة ذات الجناحين وكلها وقعت من جلوس كلها وقعت من جلوس مسألة اجتماع القضاء والأداء على الحاضر في صلاة السفر هذه مسألة جديدة لو اجتمع ذلك على الإنسان الخائف المقيم لو اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر أدرك الركعة الثانية من صلاة الإمام المسافر فعلى الحاضر حيناء ذن أن يأتي بعد سلام إمامه عبدالسلام الإمام المسافر يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها الثانية ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها الرابعة بالنسبة للإمام ثم يعقب ذلك بركعة بأم القرآن والسورة اثنين لو أدرك الحاضر الركعة الثانية مع الإمام من صراط الخوف في الحذر هنا طبعا الإمام يقصر الإمام فيه قوم طائفتين أدرك الحاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية لزم لازمه حينئذ تقديم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لماذا؟ قالوا لأنها ثانية ثم يأتي بركعة كذلك ويجلس لأنها بالنسبة رابعة الإمام لو الإمام استمر ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة وتصير الصلاة كلها من جلوس أما لو أدرك مع الإمام الثانية والرابعة فليس عليه إلا القضاء خاصة ويقدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم لانسحب حكم المأمومية عليه فكان أحق بالتقديم على القضاء ويجلس في آخرة الإمام إن كانت ثانيتهم كالصورة الأولى من صورتين أو إحداهما بل ولو لم تكن ثانيته بل ثالثته كصورة من أدرك الوسطين من الصلاة وبذلك أبنائنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه أحكام الرعاف والقيء وأحكام اجتماع البناء والقضاء على بعض الأشخاص في الصلاة وكل ذلك يتعلق بشرط صحة الصلاة الذي هو الطهارة وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.